أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين منهم قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء أما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا ت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد الناس إن الله نور عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عن من سئتهم ولن جزياهم ولن أحسن الذي كانوا يعملون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ذا أودي فإذا أوديت الله إن جعلت إثناك الناس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معه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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنقناهم وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال ان اتخذتم من دون الله اوثانا لمودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه والعزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم البوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولو طنّ إلّا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكب، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. وَلَمَّا جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا قال إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينا لننجينا وأهلهم إلا امرأة كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسولنا لطنسى أبهم وضاق بهم درعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك، إنما منجوك وأهلك، إنما منجوك وأهلك، إنما منجوك وأهلك، إنما منجوك إنا مُنزلون على أهلها للقرية لِجَزْمٍ من السَّماءِ بِمَا كانوا يَفْسُقونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا لَآيةً بَينَتَ لِقَومِهِ يَعْقِلُونَ إلى مرينا فآثم شعيبا فقَالَ يا قَوْمٌ اعْبُدُ اللَّهَ وَرُجُلَ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَّمُوْهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارٍ جَاتِمِينَ وَعَادَ وَتَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ مساكنيهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بذنبهم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 وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ لَهُ مسلمون وكذلك أنزلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن يَكْفُرُ ۗ يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخضه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولذا عَلَيْهِ عليهم آيات من ربهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي مبين أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّ ذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَبِكْرَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا فِجْرِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَنَّ مِنذُ رَأَتْ بِلا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ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 قُلْ إِنْ سَأَلْتُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَإِنَّ سَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيْقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَوَدْنِ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَقْفُرُوا بِمَا لَغَاءَتَنَا هُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَتُوَفَّى وَلَمْ يَرَوَا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِلًا وَيُتَقَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِسْتَرَاعَ اللَّهِ كَرِبًا أَوْ كَلَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِلِ والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ